مَثَلُ الَّذِينَ كَالُوا الْأَعْمَى وَالْأَصَمَّ وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوُونَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله انني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم اراذلون عابدي الراي وما نرا لكم وَمَا نَرَاهُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ ظَنَنْتُمْ كَذِبًا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمُكُمْ هَوَاهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَا إِنْ أجري إلا على الله وَمَا أَنَ بِطَارِدَِّذ نَ آممَنُوا إِهُ مُ لاقُ رَبِّهِم وَلَكِّ وَلَكِ أَرَكُمْ قَوْمًَا تَجَهَلُون وَيَا قَوْمِ مَيَْ من صُرونِيمِنَ اللهَّهِ إِ قَرَتتُهُم افَلا تَذَكَّرُونَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا فِي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 تكون به الله ان شاء وما انت بمعجز ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله ان كان الله يريد ان يغويكم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 وَيَصْنَعُ الْ الفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَمَ لَأُم مِنقومُمِهِ سَخِروا مِنْ قالَالَ إِن تَسْخَروا مِنا فَإِن نَسْخَر مِنكُمْ فَإَِّ نَسْخَرُوا مِنْكُمكَمَا تَسْخَرُون